الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينقسنا ونستيئة أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له ولي المرشدة أشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله ومن سلك وبأذ بجنات النعيم ومن حاذ عنه يمينا أو يصار رمي به في سوى الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم و على محمد و و على محمد كما باركت على إبراهيم و على ألي إبراهيم في العالم إنك حميد و عجيب أما ما السلام عليكم و الله و بركاته ذاكذا أنا كانت لتوضيح الأحكام من بلوغ المرأة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بساولة الرحبات و عدى سبيل حديث رقم حفتاه و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه و قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل و من حمله بل يتوضّع أخرج أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء تمن وشان شغل بين الصحل الجام الصغير تصحيح كردي رزح الحديث كر جرح أكثر ولاينتي وقفه وهو حسن بكتير طروقه أو حديثا مجموعة ولا مالكانت توقيف يعني كردي لا سجل سأبهريرا ما دبتها حسن حديثها قال البهي قي والصحيح أنه موقوف وقال البخاري الأشبه أنه موقوف الموقوف يعني قوله قول الصحابي يعني فعل الصحابي وقال ابن أبي حاتم مش. لا يرفع التقطات إنما هو موقوف وقال الرافعي لم يصح علماء الحديث هذا الباب شيء مرفوعا لو دخلوا الإمام لا يصح في هذا الباب شيء يعني مرفوعا لو عجز عيسى الصحنية قصدي ونية بغير يعني بمرفوعي شو سينه عمانه يان مرفوع يان مقطوع يان موقوفه اقل المرفوع بلو يغنبلي صلى الله عليه وسلم هو اقل لو خالب الوردقال يجبوه ويكتبه حديث قدسي اقلبه الصحابين موقوفه اقلبه تابعينه يفتن مقطوع وقال الامام احمد لا يصلح في هذا الباب شيء وقال الذهبي لا يعلم فيه حديثا ثابتا كده لا يعلم فيه حديثا ثابتا ان الحديث كان اموي فيه علل سنة. وقال ابن المنذر ليس بالباب حديث يثبت كذا وقد حسنه الترمذي والذهبي امام الترمذي كتب بخارية والذهبي أو اش قائما زي ابن رحمته ابن حبان ابن حبان تصحيح وابن قطان أو يحيى بن سعيد القطان، ثم يدو يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، وابن حزم صاحب كتاب المحللة، وابن دقيق العيد، طبعاً نوبيا برضه زي دقيق العيد يجله فقهاء شافعيه، هل هو هي تظلم؟ شنعي عندي أحكام، ثابت دور قيمة لسديدي، والألباني شغل الباني، وقال ابن دقيق العيد رجال ورجال مسلم. طبعا أنا أجمع لي بكثير رجال رجال البخاري يعني رجال ورجال مسلم معناه أولاً عين الإمام البخاري مسلم نقول كأنه إمام مسلم رياض كذي لا لا سوّي كمان إمام مسلم رجال إمام مسلمة أنا نفذ معنايا مثلا شيخ معناه او شيخة لعمري إنه هذا تا إنه الصالح أو بنصالح يوم نور تا نور فس أو بنصالح يوم نور تاكد اختلاط هو إذا كانت تغير في آخر عمره أو بنصالح أخير حيث يوم ناجده إذا رأس الرجال رجال المسلمين بس آية أو فلانتة لها قبل الإختلاط لها ورجالها يعين الإختلاط كما تأمل القدرين رجال رجال مسلمين بس, بس لبي شرط لي لبغارب المسلمين يجيلي تطبيق لبيه أنها لبجاء وكان أو دقي أو ما كان لدينا وأكوها وهي كأوام بقاعدان وفي الباب عن عائشة رواه أحمد لواه في حديث ما عائشه عائشة جلعته كإمام إمامي أحمد وإمام أبو داود وفيه مصعب بشيبة مشيبة مصعب يقول بشيبة ده ابو أحمد وأبو زرعة أبو زرعة جدو أبو زرعة مانا دواني نموش شوربي، دواني نموش شوربي. يتشان كوري حافظ العراقي، يتشان كفيل أبو زراعي رازي، أبو زرعي دي مشقش أو دو أنا مشهول بينا. لما كان كتاب شدناه، أبو بعضنا على رأسي يعني يكناو دي إلا قصدي كعموما أبو يعني أبو زرعي دي والبخاري يعني البخاري مش في, في ابن خزيمة ابن خزيمة عن حذيفة قال ابن ابي حاتم قبر مفضلات الحديث ميتا اما قاعد يقوي ميت بس كله أما الحي فبالتثقيل ميت لو إنك ميت يعني مرد البسدي هذه إيش وإنهم ميتون يعني أي ستموتون وأما الإنسان الذي فارق الحياء فبالتخفيف ميتا فكرهتموه أو من كان ميتا فحينه ليركنا أوكا شيكوا ميرديف أصلاً، أوصفوا أصلاً دي دكاترة. والموت مفارقة الروح للجسد، ميردن لتجم الروح لتسليب الرواء وتدل عليها تغييرات ضايرة تحدث إثر مفارقة الحياة، بس معشش بسريانية وأخرى خفية، عندك شيء باش كذي على الضايرة، عندك شيء شيء خفية. تحدث ببطء ببطء دروة وأول ما يحدث بالموت وقف التنفس قال داني ظل هندك آية أصلا يناع سألتني سألتني آية يعني كما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن يعني انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد يعني دو, دو فعل مضارق مجزومناك مثلا دو فعل مضارق مجزومناك مثلا الأول فعل شرط دو فعل مجزوم كليا الأول فعل شرط هو غسله غسلة عملي فعل فاعلك هو الجملة مبني على الفتح في محل جزم والثاني جوابه جوابك و جوابه وجزاؤه وهو المجزوم بالسكون بلام الامر والجمله جواب شرط والفاء رابطه للجواب او يغسل عين, من حمله عين همان أوي ومن عملوا ظلوا طوابق غالبا جواب لا يليقنا غالبا بغيره الى قلبي ما له قد من الحديث الظاهر الحديث وجوب الغسل على من غسل الميت كل ميت كله أو بعضه يعني شكله او بعضه هندستك لبوه مرزيك سان اي ج لبوه بعضهك بي لبوه ما أبغى إسأله، أيش سامي بس آه من أسألك يا أنا أبغى واحد يلعب معنا ناس يسلي، فزون ذيك ذيك كان زين كوا تشوشتني هموي يا باشيشي عموم الحديث يفيد عموم الأموات، حديث جاب عمومي قصدي فيه هموم الرجال من كبير أو صغير، جولة يانغسكا ذكر كان أونتا. نربيان من مسلما كان وكافره مسلمان بي اياك قبرك بي حائل أو بدون حائل, حائل أو يعني أو يعني أو يعني بس بي. قال البقاع الغاسل من هو يقلبه ويباشره ولو مره غاصل او كرسي كوى او دي او دي او دير او دير او دير او دير او دير او دير او يعني او يك او او او او دير او يعني او دير او يعني او او بس او او او او ولا من يممه يا منه لا فليس بغاسبين قال او اي عايز مسندركه قول عرض هذا الحديث ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسلن إلى غسلتموه كذا إهو خشوشته لسدنية ليس عليكم في غسل ميتكم مرديك غسل كذا إذا مرديكم شوش غسل لسدنية على غس على شوستان إن ميتكم يموت طاهرا أو أي مريض على كم بيتوبر طاجي مريض وليس بينجس في الدنيا فحسبكم أن تغسلو أيدكم هذا الكلام بس أن قو أصلواها سبكا بس نستعلم شون قال الحافظ ابن عجل حديث ابن حسن والجمع بين الحديثين كوزم سمعتكي لبينهون تفرموا ليه؟ إن الأمر في حديث أبي هريرة للنذفي كوزم سمعتكين أمر لحديث أبو هريرة نذمة لبوس سنتها ويؤيد هذا الجمع ما روى عبد الله ابن إمام أحمد عن ابن عمر قال كنا نغسل الميته فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل تيمان عند ابو خيدشوش تيما عند ابو خيدشوش يعني يقولوا لي اغير لي قال يقولوا ما يبينها كهرسيبي اجستغل باب وجود بايه يكثر انت ايوه برزاده او بس تجي لك باسم محمدك ومنا لكن لن عوام الناس ولا هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من ابن عمر يكون هناك افضل من اجل ابن عمر هناك افضل من ابن عمر يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان لأخوانه تلخيص الحبيب هنا يترك حديثك قال الحابط استاذه صحيح وهو أحسن مع جميعات بينه وبين حديثين هذين الحديثين في أنزم يؤيد هذا الجمع قاعدة ذكرها ابن مفلح في الفروع هي أن الحديث ضئيف إذا كان دالا على الوجوب بصيغته أو دالا على التحقيق بصيغته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 وعلى الكراهة في النهي احتياطا أويهم ركبوا حساب السنة يوكا وأوي نهيجم حساب السنة يوكا احتياط ولا يلزم المسلمون بعكمه وجوبا أو تعليما مسلم الآن الزام ناكر بحكمه كيتسبه وازم يتسبه تعليمي ششان عما قوله ومن حمله فليتوضأ هل يكرق قال الصمعاني لا على مقايلا بالوضوء من حمل الميت من حمل الميت اما مثلاً انا فلان امن نم زانية نسبيا مش شو اللي توا لا اربتيني مردي والوضوء يفسر بغسل اليدين فقط كده الوضوء قصدي يا اتيان نسبيا اللي توا يعني بس نسبي شو او قصدي بأو... او ايوان وهذا لسه فيكون غسل اليدين مندوبا من حمل الميت و هذا مدي وهو يناسب نظافه الاسلام اوش على ندب غسل اليدين ما تقدم من ابن عباس حسبكم ان تغسلوا ايديكم ابن ابن عباسي بس انا بيها قيود على قطنية سيشاغلوا عجلة الكتنية وصحيحة ولولا وجود هذا الحديث وعدم وجود قائل بالوضوء من حمله لبالأوين يتلقى الحديثي ونبوني كسا يجب ده يجب شعورها الكتنية وضعف ضائر في حديث الأصل أيضا لحملنا الحقيقة على الحقيقة الشرعية وهي الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة من حمل الميت يعني الأصل يلبث شرعي أن تعمل على الحقيقة الشرعية اللي بدأ وينبوعه أو حديث عنيديها عطينا تفسيري ويانكير يا تفسيري يا توافق أكير كير على رمضان أو دليل أنا نعت بنا أو أختي ما نقول لما نقول كذا بتأويل كا موضوعي ما شو جديدش عشان ولام تشلوي اويلمكن قديناها قدينا كده يرن مثل حسبكم ان تغسلوا ايديكم ليه تغسلوا ايديكم ده يقول لك توضؤوا ليه قال حمل يدي لسيديكه تقول قال او يدوام لازم تشتغلوا على ايديكم نيه يقول ايديكم حسبكم بس انا لا يقول توضؤوا لا يزواش ولا وصينيش لو أدبي أو لأن في الشرعي أصل كان الشرع تعمل على الحقائق الشرعية يعني لو نقول الزنا زنا أصل وياها قبل كذا كنت قل يعني يجب الرجل أجرعتو جمو أجرنا خلاص بلان اذبليو لا بير امر ده صلى الله عليه وسلم او حديثي العينان تزنيان وزناهما النظر ويدان تزنيان زناهما البطش بيولا نعم قزمهم وهم يجا لك النظر ده يعني زنايك لا لا لا دهين اصلك خلي مكانك مكاني يا جدار بير لو قساه زنا او زي لو ذا بي تي يا اميره دي كده زنايك بيولا قاضي شبه تصب هو نظر هو ليه هل جاي يا غبلي بيني هو في غير موقعي كانت أصلها كلمة شيء بكرداني أصل شرعي كيا نقول كل يوم ده بإنسان عاجلي ده يانا ملة مجتمع زال وياه خلاه ما بالي ذي عندك زي ده طلان أفلت تواونيها نكذب تواوني نخش تواوني بكرداني ياندارين بي نرد دارين بزلم أخلاق اللي بجاني عاجل الزمن لي تصور أخلاق إنيا الخلاص يبي الزنا بيروح يبي يغدي لتصوير شهادش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 سواء باشر الحمل بيدي او حمله بناشين تذكر انا همي هذبي سب س مزيكه قلتو مرتك اولا